قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر, ولا أصغر منه ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 افترا على الله كذبا ان به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض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 كلوا من رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ورب غفور فَأَعْرَضُوا فَيَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلْ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 قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله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 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا, بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 Běl كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له سَرٌّ نَدَامَةَ مَن رَأَوْا العَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بي كافرون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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل ف من آمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملاك أهل أولئك كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت غلينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون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 وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِ الْقَالُ مَاذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا وقالوا ما هذا إلا أفكم مفترى؟ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إن هذا إلا سحر مبين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 قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لِلَّهِ مثنى وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصَاحِرِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ Pytanie brzmi, czym jesteś w stanie zróżnicować, czym jesteś w stanie zróżnicować, czym jesteś w stanie zróżnicować, czym jesteś w stanie Qul Jaha Al-Hakwa ma yubdeku Al-Baqilu wa ma yujid Qul in zlaltu وسميع قريب ولو ترى الفزع فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا